على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسير في طريقه يارب يسر لا تعسر واعين يا كريم صلي بنا صلوات الله وسلامه عليه وحسنه لما ذهو شهره أي لبس الشهره كدكتون هذا اهدروه اهدروه كدكتون هذا الشهرتين لما ذهو شهره لما ذهو شهره كدكتون هذا ولجيد لو حالراه الله معناه إنسان كأوحيالها أهديس لبسته شهروه بايو كاكا تحذره الصوف كدكتون هذا الصوف الصوف كلبسه كدكتون هذا والخز يعني حريطة لبس هذا ذي كدكتون هذا الخز والبق معناها وحاء كديك تور نهدا وعياوه اه شوره هاي لمض الطرف انه شعره مدخولي هاي الرسوفك دك صالحين تا اخا كان انت عم بس ركتك تبد ههوا خاصك ديك تور الوهره نكان واي صالح هواي وعيا راس اخاته تخشون على لوحاته يعني صوف بالصوف تركوا على كان له يعني تمط اريا لغبيهه يعني مال يريتين كيف لغبيهه كاسو كازال والخز كنت دكتونه حرير تايد كان كان تخشون اه على لوحاته يعني وحياله أعاديك ومبعيسي وصيالك وصالحينتي وحيال إغاثة أنت هو الخزن لابس شديس كالدكترونية لابسن خرح على وقاتها حررت مضمون وحيال مبروه وحيال حرير كجيرو وحيال حرير كلاما نفتي سوالو الكرام بكادر هاي اما الحرير نفتدي وخالصه اما الحرير وبدن دبت وحريرته وبدنته هاي حرام واحد من. منكن حرام اسقيها هي دبسك وحريرك وبدن حرام اسقيها هي لازم واسمروها يا شوره يعني تركت تركه او شورده يعني كينا يو جيريس كيسي إنا كبيرانو دقو أشور الكيناير دولستيل إنا كبيرانو سنعمروها يا الشارع دائما وحسن عمري سبحانه سلواته الله والسلامه عليه يعني لا يسن عمري دائما وحاين هذا سنعمروها يا بين التفريد والإفراد التفريد حد يعني يعني قوض فلقيه هو الافراد حدود مدكاس حتى في العبادة وها ردي اسريحة كان دولك او كدذالة تشوف نقاضه شديسي ردي اسريحة او من السوفيات الهامدة سوفي انت مخوان بادي ومحاطي روكا ساعد الله روكا عرفتها لك أي هي قاتع ذكر لسوبي دائما رفتي سي خابه بمقاصه او ترشوبي اريغا ركيسي اركاسه حتى ما تنطو ما مانطو خصوص سنتي سيس ادو اي خابه اخصوبي دائما الحضارش انت والد ديزا حز واحد للعلى ديزا وصوم لو خذوه او ضاع له غبئات كنت أسأل الله معهم بالعقر ومحيالي صوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحاس أهاجري وحيس هلو أسلبس هاي هل الشيء اللي لازمه ولا دائما ألدي ذا الخامسي في ذا كليل دائما حررت وابلو حرام بواي وحيكو بضنته حرام وإيضو خالصا حرام بواي ان شاء الله من هاتيا بس في عنا وكير دوقس ونهي بيه kitank wa souf walla bisti walla bisti souf ghan mkharej kan souf leha wabarna dil wahid ya allah kitank souf souf wa khala kontin rayhan amourah tfanli wa ghani eh jit fi an kalam jure illa أفضل نمبر جيروك وقالاتي إلا وحزيلي أفضل أحد على كل عام مغربة لبسها لبسك هذا وعكوفوضة لبسك فوق فوق لبس وحيا للجريس يا والله اللبس هوس أيوه أو دا نشوف يالك أو تخشنك يا مغيس استعمالها ينكلية أراعي يعني وعال رواه لو بقى لبسته وعال رواه وضغن وعال رواه وحالة دي ده أبينيك هاتو إيكا عمل اسكوديويسي فتشبهوا معنائهم شعب كيسوفي قوينا فتشبهوا صالحين تعالى صالحين تشبهوا تشبهوا إشو شبها إن لم تكونوا مثلهم عداد إيه مثل كو جادي هين إشو صالحين إشو شبها عداد إيه عداد إشو شبها معه الفاسر لو فشكال بردو هاي يجال اسكو شبه لهاي عندما تحل اسكو شبه لهاي على الصراحة معايلي ان تشبه الشبهي ده بالصلاح, بالصلاح سالحين تشبهوه فلاحه الليبان اللهي وحاكو اللي الله يسوف هذا مثلا شرعون وهالسوب يجري سامري اوه موسى موسى موسى, موسى اليم الله مقلقان لما ضغط بموسى شي يعني او نو موسى وقتي يجوا واه شي دبير شو بي ورب الاسرائيل شو بي بحلق <تصفيق> مين او عاد او علشان وقتها انه ربنا مشيتي واحد كان عايش له الان قرانقرس في جراء صرط قلت الضوا وارسلو في مائل وخاتلاته وقران قروها يعني ما الموكس بالله ثبعد عسنه يجري موسى سامري يسوله يجري محكي مجلس ويا أصحابه نامو موسى عمل سوصوبه وعسخاذ سامري وقال يعني عسخاذ يجري توقي نامو موسى عمل سوخاذ هاي عموكس عمل سوخاذ هاي قوله عمل سوخاذ هاي تيمر خذوا اصحاب يعني دعم تي سي سي, سي لاي في هاي فرعهم جنك اهي ليكون اكو اثرنا سوجر تشبه, تشبه, تشبه صار رحبين اسكو جارة تشبه وانا سوا الراكم على الديده ابو اهل ادنى صفه داك التشبه دي صفه دي لعيمه كي خجن خجن وخشو بهاي ليه ليه ليه لخشو بهاي وفرعون هاي وفقتي غرقي وكفقت فيها فتشبهوا فتشبه ان تكونوا مثلهم أو. ان التشبه بالكرامي اما بالصلاح فلا عندي تشبه تشبه تشبه تشبه لكن افعاش و اعماش و دي الله ماهو انت وايه سوفنا الله و عليه وسلم قدرا واقاتي سوف واقاتي كتان واقاتي بروض اليمنية قبصارها او يمن كئماها واقاتي معروف والو كان يديو بروض واقاتي عقار واقاتي جب او مقعيسي هو يعني دي باج لسوطة الواقاتي غباء وقاتي خميس وقاتي سوبناك هو سبنتي وقاتي دربة ساعة مم. انتا وقاتاك داركاوتش من تبدولي سوبه وقاتي عمام ديسي يعني عربت وقبه هاي و وقبه هاي عمام ديسي انتا كسوبه يا مرد والوكي بحاي مرد هاي مرنة مضحس وحسارة جريء ودولة الجري امام والله بستيء نبي عليه السلامة طارد الله طومد وواغاتي تحمق واسوبه مرنة ودافه غير ذلك وحق وركيسين بالبضي ووضي ريالة صالحين كان وحيالانس كل مشهور وحيال انت وحيال. اي مركا حدوح اللي هيري بحلقة وغالي انت اهان اصوبي صوبنا ها وحديث كاني يحديث انو اما دونو ولباس الصوفي ميشورو. الى الاخره اللي قارو ما, ما اسكهر اما هايان وقال اما هايان لما لا حديث قول امر فا اما هاي اجرا وانو عليكم باللباس الصوفي الى اخره اللي غير حدت ليها جري يعني وعرضه خالد هو وحياله هنا وحماها وحلوج هل زي كل اللازمه هل زي كل حصف كل اللازمه الحلوج ديذا كاس كل الحلوج ذلك انت اللي هو في لبس الشوب احيانا الغلط تحذيرك على نفسي وعلى يا راكش كش غوروري وعليكم تمام سيدنا يعني اولب امرنا وحوائنا نفت الا يطهر كده الوضع شوف قصدي جوه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بيعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بسم الله جل وعلا بدي سر واتعصر واعنا كريم صلي على الله وسلامه عليه وحسنين ادلوا احلوا اديتونا هذا اديتونا هذا سفر الوجوه وجود الدور تحت هذا وجود امور تحت هذا مم. فإنه شأنية وحيالها أوبرانة أوكانتي اللي لم يكون حتى سعين ناشي أنكو كبير الشيء إن إلا تنبوش حقيس فوق رشها دسعين أو أمس فإنه صفر الوجوهة من غل واسه من غل حق الجيئيه وغشه وغلوبته عقبته ايهاته من غل اسه يعني شمعنه وغلوبته اللي عقبته يقور كتاله وغلبه ودكجه اسه او في غلوب غلوبهم غلوبته اللي فيه في غلوبهم عز زيادي عز زيادي عباس اهم هاي اللي نغلى بعد يصير وسعدي هاي اللي يغلي مالك لما قيمها هاي قلبي حمو لا وعي يغشي في اوركوتانو قلبي يعجز لهواه اول المسلمين المسلمين تاع القوان وقاص امو زيمين تاع القوان حداد صحابه واحكى من غل أخاس معايل غلوب توحيقار السؤال وجلس كمخضاء منافقين تا الظوضاء منافقين تاينيو الشيئين واختياشي الجوغين البحوم الضواضي وغضاء مؤمنين تاها هات من غل حقه اسكام في غلوبين غلوب توضيح أول المؤمنين أي غوان. المؤمنين أي غوان. مراسقين تي وقتلاش الجوين على الشيء. وقتلاش نبيل وقتلاش الجوين. بورنان تأوجه بورن. دات عوزو جيرو وأبورنان. دات كمقعيسي أو <تصفيق> أو مقعيسي أو بقامة يعني يقنوا وثاث واهامن بجود انقوا شباطه واللي عم بده تكتبوا محاوله انجد ناسوا واه سو جيت قوا كينى جيرنا واكنت حتى زين او حقي لهاي واه ماشي ان غلنوا قلنا شيء بانه يكونوا هو غابا ماشي ان كو شيء همانو غلبي غودي اهاتي وايه يوح وفكتالو معايه <تصفيق> وعيالها او قلوب تغاري السوق وجيواز كموها احكلمها مانينت في نفاقع ايو قوين دراسي وايه <تصفيق> انت وايه اهامانو سوبان هذا يعني كواسي <تصفيق> اسكو دردار او ايغال لخغلو لو داهمو كدرا بلا هواي معاملوا وكذاه المنافقين واه معنى قاصد والله شو فهم مسلمين توح. يعني وحلووها ايمان كنور فيس لو هذا وحا يعني للجزيه قوم او مخصوص ساعين وانا بهز ميتين جويل قالوا النفاق امي روتي فهذاهم الخواص وعزليحي <تصفيق> أرباب الأحوال يعرفون الصالحين والكسايان الصالحين تا ويكسام وعيك كسايان مجمور بورانتيشية مع السواد البشرة الله ووسعة العيون تاكا عوريس وجيد تاها الإلهي تا عوريس وجيد وأهاها ينصص أما الكمر دا يعني لما لقست فرحلها من عرف الله الذين استكزوا معنا على كل حال حديثه عقومسها يعني وحواه تحذير من اسم هذا السوء للمسلمين احنا مسلمين تاع البحومه قلبي لو قشطه لا لا غير را هو في جراح الحيس معاني فضيحه ليها عذاب وفي العغبان وليه ذاي صوبانا سلوات الله وسلامه عليه وسلامه الله عليه الصحديث على اسكتور الله عليه الصلاة اصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي قد علمنا بما زلنا يكرنا بما نصينا بفضلك يا رظيف ربي يصر الله تعاصر عني يا كريم وبنهاي صلوات الله وسلامه علي وعسري احذروك الدكتون هذا البوية قردر لك هذا احذروك الدكتون هذا معنى كالورصلا البوية قردر لكالورصلا قردر أصوبية كالأسرة فإنه شأن ليس معهان من عقوبة عقوبة هي إيدي أحضروا كدرد البضان من البغي والضرداء والظلماء يعني يعني عقوبة هذه وحكى درد البضان مجرى بجرماء منك وضعنا صلوات الله وسلامه عليه وعسري احذروا كتكتونه لأ البغية يعني كتكتونه الظلم كتكتونه لأ معنى قرداري ظلم كتكتونه اسكمت واحد قردار كتكتونه لأ تبقى القرداريشكو لغهره لظلميه لحلو سوقيه معنى قضن أبغيه جراءه فانه شأني معنا فانه امرت ايشاني لا ساسه عقوبه ليس ماان من عقوبه العقوبه غب باص اسرع كدغدغ البطن هي ايدي احيى ايدي احضر بضن من عقوبه البغي ظلمه ايه غردرضا ايه حمرا انت مسلمك الوسماها ايه عقوبة ضودي وقد اكتبضا مأهان انا مجروع اعيه <مم>. اليه الهي غردرضا ايه الظلميه ايه مسلم يعني انت عادت المعطة البقية اسم الهلاهي سعواركيسي الهي وقصو في الدنيا اتونك في غيري كي انت السوبيو اوالكوري أو المارينتو دي وإليه وسود دياء ديك ديك اها يعني انت بواقلة بغي قول افعل بواقلة داد هاداد يعني وحواي خاف نعمة إليه سي يعني <تصفيق> هاي خلقي فيسي نعمة ده سي انا تير تيرانتو مردكي وصعده لو وضع اوهي حسدا حجرا كل انت محيره وحسه الزوج الايام صلي بنا الله وسلامه عليه وعلى اسريه ابي وحمو يا ولد سعود يا م -م. يا ام متيسه ولا اعرف مو صالها الدور صدا دور مخالد الدور صلاه جدره الحشيل الارصداء يعني معايا خفتي جدر رزوبيو خفي دونوسوبيو في حاسد ما فقعه طلق جناريزه فتتونوا معنا خلاص الله و عليه واله وسنين احرسه عاسر احرف احرف احرف وصلف بهم وحاسر يعني حروف صبنا صلوات الله وسلامه عليه واسر حروفه ابورا فلا معنى ابورا بر الله ما يعرف ان الحرفه فلد ابرا لفظه ابرا مباركون كل بركي وخير كي أسبرين هوا هوا هوا وكاس خلق جاس انفعاء معايني وحلان كا حنايان وحي شبرا حناي وحيالا حنايان خلق كواه هوا هوا او اسكالبير تنه وعلى غجل سيها مبارك وواه وخير كي أسبرين هوا هوا هوا واكسرو بغيا فيهي في الزرع واط يعني البير تفيدي حديث و بضح الضوء من الجماجم من الجماجم من الجماجم لما لفظ لغه او معنى جماجمي لفع كبضياء امس من الجماجم عبور كبضياء عصير في الزرع, من لفها كبغية لفها لوحرايو كما جمحة الهراء مضحيها أو لفها مضحك معنا حلفووي مضحك دير مخارك أسكك أو ولف أسنهضو أو, أو جمجم كاسا الهراء جمعي جمجمو كلم حيراين؟ ونصيب رمضان جنو رمضان قيس اه كاسوه بضح جم جم هاي بضح مركي بخارك كارمه اضو كاسوه اه يعني انتاش كوب بضياء اللي همور مفسرين حديثي برشوته كوفي السلام اماسة جماجم كبضياء لفا كوب بضياء لفا باقت السورواء بايرها وحلو وضا لفا لسوراي اولو سورايو انشمبرها إليك ودافعه أما سعيش إليك وغريوه وقال يعني إنا تاسلوا هذا الحديث ومنقضعه وبينهقي حقي للوري ياسو أروري لك منقضعه معجر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالجماعي جميلة فعه ومضح لفوعي اندارها للجروب أس أمري بيرها ان الصوره اس امره قالوا شراء من اجل العيني ايش إل الدرات ايشوو معيش ايش اللي يقول <متحدث> ان هام قالوا شراء ايش اللي يقول ان هام كل حال وحا حديثك اكو صور على غاتي يعني يعني ابو كيف تشكوا فيه عن إيرا بعد حديث قال كهر إما هاي اللهيري وإما الدونو هذا دوح قدتين عينك قدتين هو اللعظة دبكي دي لأدراع الدين إلى حديث يعني زرعي وحا كجراء ترق الجهاد وكجراء والله في الله عادي كشغله لقد أصدقنا و أقلتنا وما تصدقنا وحا سيرتك وهم دين كنت فيها سيرتا سوبانها دوركي ستلوه و أغورجري باقتربني من الدراس أغوري مركي أصيغة عن تسعي سوقاشي وقال يعني مركزة بحي نهام الفلاحة بالفلاحة مصحوبة الهراء الفلاحة بالفلاحة الفلاحة والفلاحة الهراء مصبوبه طوله سحب يبقى في الفلاح الى الساحبيه دبان الى الفاد والبركه قركنا على اهلي على الزرع اللي تقبلها اهلها مصبوبه طوله وشبوا انا بركني ادونها دفيري وحباه تقبض او بن بابان او ورشه بابان اولى otursi doktazi او ماربا بابان قولوا بالله شيء حوادث اللي تجوا ببرنوايه على برشلون داك خيرا مالو قالوا خويا سمع عيال في وي... غلاده لكن انتم هراس و ضيا غلاده بدون لا تدون ذا المسلمين تبري برنا توكا على اسيا هنا انت غلاتي تعرف واش هو كان عايش هنا هذيك باركة وايه هول مركة الدين كلا هول مراهين بارلو هول مراه الدون الو بارلو هول مراه عربت هاد القوضس كمية الفلاحة بالفلاحة مسحوبة والبركة على آلها مسبوبة هالي زراع باركة لو شوي يعني حبت لو يرغى انتها مكب قال نهاي عن بريد حبت بر حبوبة أعطي تلك اللي هو على قبلها أوه أكاس منوه لأي شخص كلام اللي هو إليه أعطي كولي مليون بلين بليون بليون هنا غيثة أو يعني أو بار لأي دار وأعطي كتاب لديك أحبشي نجدها للاك كتاب باركة في, في فضل السعي والحركة سفيعا بار الأمانين أوه أكاس نبي الألين أي بني النظير. فتي او مقيسي او بنو جوي لو فور 27 ويله غانتي سوغيي غير اسفخاي احب حروفه ابو رته حائف محايله بيرها ابو رته يا سبح حروف ابو رته تاوه حرسي ان الحرف ابو وقفل الشباء على وضعه وقفل الشباء على وضعه مباركون خير كيسي طوبة دموه خلقينو انفعا خلقينو انفعا شم براعنا يا أيحيا ما عنا وعليكوا عناء على كل حالة دب إليه بركة الخادة انتبوه برحمن الرحيم اللهم صلي على اللهم صلي على سيدنا محمد ala alihi vusahbihi vusallim rabi allimnaa bima jihilnaa zakirnaa bima nassinaa bihudliku ya lazif rabi yassiru allatu asiru ainii kerim vabana salvatullahi vuselamu أحسن الناس الذدك وحاقه ونقبضن غراءة قرآن تأخرين تيسي حق يديه قرآن تأخرين تيسي حق يديه هالذي فيه وغرام بضن إذا غراء حداث أخرها يوم رأيت حدث كيسا معنى علمت وحده ويسا أنه سهيد Inshallah ilayhi al-asfa'u hayu ad-Isa ala hadith si رأيته بها تركيسه يخشى الله إلهي ناسك عبزيه معايا لأخرين تحّال الله إلهي لهي قول إلهي وإن أنت يسي قدس إيسو إلهي أخون تي شفاتيز أخون تي قدس إيسو قدال إيسو عال اللهي سيحّاله وإن أنت ملك مواعيد قرانك ومواعيدي سي وعيدك وعدي وقرانك حديث يعني في في ريو انت تدبروا يعني حسس اله ابسيس اقصور لها تحويف قال لها بعد حرمات كباهر يس احسنك انت احسن الناس قراتها ربنا قلبيكم لا حي علي خشبه محاسب قلبه انه يريك نور بيس قلبي اسبي يا يجلسه انك اذا يعني كلامك سمعان اسمعان سانه عمانك رؤى حساس ما اعرف يعني كل مهودي قرانك موجود با احرسك انتا كل وحلوهاي خشي اليه كاليه ساع عندنا سوبنا سلوات الله وسلامه عليه وعاتري احسن الناس البتل وحاوه ونقبضا غيرا اتا غرآنك حق يدي من اهو ونقبضا وخلع الغرآن غرآنك اغرهايو اهو حق بتحزن بتحزن كو اخري هاي لو يعني خشوع كو اخري هاي بيه بل وانك لو خشوع معاي اللي وحاس او خشوعه وحاس او جلعه شأنه قرآنك وحي مرجيك وناجي على اصواتك بل قرآنك وناجياء وانادي اولجت ديثاوا معناها تها وقشور الاخريو وشعلو اخر يوم تدبروا اخر يوم تدبر يو. معنيسي يعني الو... وعديس قرانك وحي كفيت ووعد الله في ال يوم تدبروا هاصلوا سديه تغارين تاييل الماء وهي دوغيان لحن يالدو مع الالحان الالحان او او مضعيسي او بركيسي بحروف تحقيري مواضع ذلك بهيسو تخذوا المعنى هيسي تخشو عليه ولا مكي الاغهاي يعني خشد اليك على تأهانه لو وضع تم هدئو غلبة العادة وهي تم هادئك قال من هكي سام جيدي داني عدي عروتبه مكان كذي ودا هاي كبحي يسوف خودتك في دينه صوتك حتى بدنا تاسهت الوبريني هاي تاله أمه يعني حروفت هذه اللي أدورها لهم وحروفت حقيدي للسيو ومحل كيدي لكبحينين هذه تنبيد يو حروفتهم عن هذا ؟ لغبحي يعني هم كان كيدي اي كبحيسو ما ببنانا هايو قال ليس إياك نعبد